بسم الله الرحمن ثمود وعاد من القارعة فأما ثمود فأهلك بالطارية أهلكوا بريح صغصر عاتية وأمنا أهلكوا بريح صغصر عاتية دخلها عليهم سبع Oh. Mm -hmm. dan لهم من باقية فأنتا لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة لاَ عَاقِبَةَ لِأَهْلِهِ وَمَنْ طَرَّ لَهُ رَيْنُ كَتَبَ بِهِ خَاتِمَةٌ دَعَانُوا سُولًا رَبُّهُمْ فَأَخَذَهُمْ of the in تذكرة وتعيها أذن وعية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن وعية فإذا نفخ الصور نفخة واحدة فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والزبال فدفكتا دفكة واحدة وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي يُكَفِّرُهُ وَهُوَ يَرْجُو لَهُم بِهِ وَتَنَزَّلَ يَوْمَئِذٍ, يومئذ تُغْرُبُ لَا تَخَفَّ مِنْكُمْ خَافِيَةٌ فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَا أُمُقْرَأُوا كِتَابِهِ إني ظننت أن ملاك الحسابية إني ظننت أن ملاك الحسابية فهو في عيشة راضية. يدن نت عاليه يدي نت عاليه كنت وفها دنيه وقولوا اها واشربوا هني تُمْ فِي الْأيَامِ الْخَالِيَةِ قُلْ وَالشَّرَهُ عَلِيٌّ عَنْ دِنَا أَتْلَفْتُمْ فِي الْأيَامِ الْخَالِيَةِ وَأَمْ فَأُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لِسَنِ لَمْ أُوتَ كِتَابِهِ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ ولم أدر ما حسابيه ولم أدر ما حسابيه يا, يا ليتها كانت القاضية يا ليتها كانت القاضية ما سلطانية، ذلك عنني سلطانية، خذوه فغنوه، خذوه فغنوه، ثم الجحيم صلوا. في سلسلة زرها سبعون ذراعا فاسلكوه ثم في سلسلتها Kita tidak percaya kepada Allah فليت له اليوم ها هنا حميم ولا طعام إلا من khawatir إنه لقول رسول كريم إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون وما Takdir yang منه باليمين لا أقلنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين ثم لقطعنا منه الوتين, لقطعنا منه الوتين فما منكم فَادِّنَّ عَنْهُ حَاجِزِينَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ حَاجِزِينَ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لِّلْمُسْتَقِيمِينَ وَإِنَّهُ لَذِكْرَةٌ وَإِنَّ لَنَا عَلِمُوا أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَدِّرَتٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَدِّرَتٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَدِّرَتٌ عَلَى باسم ربك العظيم فتباح باسم ربك العظيم